بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معربون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 فَجَعَلْنَاهُ نُقْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُقْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُبْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُبْغَةَ عِظَامًا فخلقنا المضغة عظاما فكثونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارة الله أحسن الخالفين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَوْءَةً سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْقِنْطَارِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَدَرٍ فَأَككَن نَاهُ فِي أَرْض وَإِنا عَلَ بَهابٍِ بِه لَ قَادُِ فَأَن شَقْن لَكُم بِهِ جَنَّاتِ من نَخِيم وَأَغْنَابِلَكُمْ فِيهَا فَوكِ كَث لَكُمْ فِيهَا ثَمَرَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَفِضْلِ الزَّيْتُونِ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَفْتَنُوا وَإِنَّ لكم في نسيكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلى الها وعلى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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم وله شاء الله لانزل ملائكه نَسْمَعُ مَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَقَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإنا جاء أمرنا وسار النور فسلخ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من فَتَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِيكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اتَّوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْخُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كما فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون وَطَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْآخِرَةِ وَأَسْرَفْنَاهُمْ وَأَطْعَمْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ يَأكُلُ مِ تَأكُلونَ مِنهُ وَيَشْرَبُ مِن تَشْرَبُون وَل إِن طَعتُم بَشَرًا نِثلَكُم إكُم إلَ لَقكِر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 إن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ اكْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذْبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ قُرْ عِنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَنَّا قَلِيلٌ لَيُخْلِفُنَّ فأخذتهم الطيحة بالحفف فجعلناهم أفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبون فَأَسْمَعْنَا لَهُ بَعْضَهُ مِنْ وَجَعٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَدَّلَ الْقَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَتَكَّذَّبُوا هُمَا فَكَانُوا من وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِينَ وَأَزْوَاجًا وَأَنَّهُ لَأَايَةٌ وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَوْضَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين.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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مستقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْثِمُونَ مَا أَسَاءُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامون حتى إذا أخذنا مسر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر يوم لكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي ستلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنشقون متكبرين به سامرا تهجرون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 م أَمْ تَسْأَلُم خَرجًا فَفَاجُ رَبّتَ خَيم وَهُو خَيرُ الراجتِ وَإِن كَلَتَدُ إلَ خرَافِ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من بر لنجوا في قريانهم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا كَانُوا لِيُرَدّوهُمْ وَمَا يَتَبَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي إن شاء لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خلاف أفلا تحفلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون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 بل أتيناهم بالحق وإنهم لكالبون ما استخد الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿3﴾ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَكَ وَخَشِيَ الْآخِرَةَ ﴿3﴾ رَبِّ فلا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقابرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن بِمَا بما يطفون وقل رب أعوذ بك من همذات وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْبُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا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 فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلثون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا, خفروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوبهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تسلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رَبَّنَا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيها وَلَا تَكَلَّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَذِن لَّنَا فِي الْأَرْضِ وَارْزُقْنَا مِمَّا تُغْنِينَا رَبَّنَا آمَنَّا فَأَدْخِلْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ خير الراحمين فاتقعتموهم سخيا حتى أنتركم ذكري وكنتم منهم سبحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَى دَفِلِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِي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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته